Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikel kitabu la rayba fih hudal lil muttaqin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 وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَض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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ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 and لا سعُدُوا الذي الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشًا وَالسَّمَاةَ بِنَا أَوْهُ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاةِ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاةِ مَا أَنفَخْرَجَ بِهِ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 كنتم <تصفيق> صادقين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 وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون İn Allah da yistehi, an yıtırıb məthlem ma, bagıhta, fma fokuğa, fama lüzin aman, fyalabun an, nihul huk ثم الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ula in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 أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال: أنبيوني بأسمائها، أولئك إن كنتم صادقين.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 دم من ربّه كلماته فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهضوا منها جميعاً فإنما يأتي أنكم منه داء فمن تبعه فَمَنْ تَبِعَهُ دَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا هَؤُلَاءِ كَأَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 Malaqun Rabbim, al wa ya bani لا تذكرون نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاع ولا يقبل منها شفاعت منا عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيونكم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 Arbain leyne tan, thumet kuztumul gülle min bagdhi ve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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأوزلنا عليكم المن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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاقًا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تتقون ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكَ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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا فِيهَا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج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 يَرْمِ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وإن منها لما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ تَعْمَلُونَ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 قالوا واتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عن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 هَٰذَا مِن عِندِ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِن عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثمنا قليلا. لهم مما كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يكسبون.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 خطيه فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون وَإِذَا أَخَذْنَا مِثْاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا özülün ve kıyametin ve günahların ve günahların cezaları ve günahların cezaları ve günahların cezaları ve günahların cezaları ve günahların cezaları ve günahların cezaları ve لا تخرجون انفسكم من دياركم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 عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس كلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون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 وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وَإِنْ كَفَرُوا بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ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 فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 ان يعنظ والله بصير بما يعملون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 أيكته ورسله وجبيل وبيكال فإن الله عدو الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينا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 المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم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 لا هم يحزنون، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست على شيء، وهم يتلون الكتاب كذالك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه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 سَنَّاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ جَهَنَّمَ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ولئن اتبعت بَعْدَ الَّذِي جَاءَ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 أنتكم على العالمين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ولا هم صارون.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 قال ومن كثر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبس المصير وإذ يرفع إبراهيم القاعدة من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك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 ve bil ve ma ozel ve ma ozel ve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 تَكَمَّلَتْ شَهَادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِنكُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وكذلك جعلناكم أمته وسقل لتكونوا شهداء أعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعل القبلة التي كونت عليها إلا لنعلم من يتبع رسول إلا لنعلم من يتبع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 لا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ كُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء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 متعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون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 بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا ان لله وانا اليه راجعون هناك عليهم صلوات من ربهم ورحمه هم المهتدون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 بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَائِكَ أُولَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ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 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد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 وما أنزل الله من السماء مِن ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرعة لو أن لنا كرتم فنتبرأ منهم كما تبرؤون منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 أو ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أولداء صم بكم النعميون فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشتروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما بِهِ به لغير الله فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 أليم ولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا الضلالة بالهداه والعذاب بالموفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 والأنثى بالأنثى فمن فِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة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 يتب عليكم إذا حضى أحدكم الموت تَرَكَ ترك خير للوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه İnne Allaha semi'un alim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 لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ أنزل فِيهِ الْقُرْآنُ هدى للناس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 بادım ve lalım teşekkürün. Ve eğer sana übadi benim, fakim yakın. Ucuz çağırırsın. Eğer çağırırsın. Eğer istekim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 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 فَإِن تَنَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن تَنَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَعْتَدُوا عَلَيْهِ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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِرَضٌ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ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 وَضَبَّطَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ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 ve albi esel mi hadı? O min Ya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 بغير حساب كان الناس أمته واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس في ما اختلاف فيه وما اختلاف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 فستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله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 فيه القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله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 اخيرا واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولائك يرجون رحمه الله يرجون رحمه الله والله غفور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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِنْ يَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَ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 لا قف إن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قرو ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ووضعن تحفهن حقا بردهم في ذلك ان أرى إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن بمعروف أم تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا خذوا مما أتتكم شيئا إلا أيقظ أن, أن لا يقيم إلا أيقظ أن, أن لا يقيم حدود الله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 فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 Allah ﷻ ﷺ üzerinizde koyduğunuz مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا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 أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعرف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسه أربعة أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطُوبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنُتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ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 ففسيكم فاحذروا فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم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 حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فنصف ما فرطتم يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاوات والصلات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 لعلكم تعقلون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 الله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو تمركا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأت سعة من المال قال إن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 وَمِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مؤمنين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 الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من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 يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة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 قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استبسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغون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 فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَمْ كَانَ الَّذِينَ رَأَى عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ إِنَّ يَحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ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 قال فخذ أربعة من الطيل فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا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 في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثُمَّ لا يُتْبَعُونَ مَا أَنفَقُوا مِن نَّهَىٰ وَلَا أَذًى لَّهُمْ أجرهم ربهم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا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 الذي يوفق مع له رئاس الناس. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَالٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ومثَلُ الَّذِينَ يُوفِقُونَ أموالَهُمُ تِغَاءَ مرضاتِ اللهِ وَتَثْبِتَ مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَتِ أصابَها وَابِي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 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نأر فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أن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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غلي حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعلم مغفرة منه وفضلا والله سميع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومعي يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أُن الألبان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 ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء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 خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أبوالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداют بدين إلى أجر مسمى فكتبو ول يكتب بينكم كاتبو بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربّه ولا يذ فَأَسْمَنَهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ مِنْ لَهُ وَفَلِيُمْلِ بِالْعَدْلِ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 إلا أجله ذلكم أقصط عن الله وأقوام للشهادة وأدنا ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يطار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن